رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين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 عَمَّا الضَّالِّينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِذْعَمْتُمْ إن أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن نُّونٍ نَّاسٍ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوْهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَابِرِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْسَى الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَا فِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْذُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى بِكْرِ اللَّهِ وَذَعُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن ق تُم تَلَ فإذاَا فضة الصوَلَف تشغ في الأض وَب تَمِ صَوْضَ بِ اللههِ وَوقُهَا كَفير وَل عََّ وَإِذَا وَأُوتِيَ جَارَةً أَوْ لَهُونَ فَبِذِهِ إِلَيْهَا وَتَرَى كَقَوْمٍ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ والله فير رازقين